शिपोस राज मोसनी अंजतमु वसमी तंग आली तस्ी نظرات فيني بدهشه نظره متواضعه قالت انت تحاسبني من بنات صايعين تحاسبني في زماني عن طريقي ضايعه قلت انا ما راح اطول كل ابوها كلمتين وبعدها تعني شويه دم جتني راجعه تقالت اسال واضح انك من رجال طيبين بس هرجك يا سنا في كان وش هو دافع قلت انا حبيت وحده يومكنا صغيري ومنت مع سنين راحت للمواصل قف عا ما دقت نوم يهتميه النايمين ساهر انت طول الليل لين الشمس طالعه اذكر انه فيها حبه فوق تغرد من يمين واذكر انه لا جرينا كن شعره تبع واذكر انه عاشق فالورد وورد الياسمين صار قلبي بالورود اللي عشقها زارعه طابع عين اسم مهد قلبي فيه سين وفيه عين فيه الف وفيه دال وسط قلبي طابع قطعتني بقولها سبحان رب العالمين مرتين كرراتها وبعد ما الرفعها قلت وش فيك وش بلاك يا بني يا ترجفين ليش عينك يا بني من كلامي دمعا كانت الماقف وقلبي والمحبه والحنين كيف اشوفك بعد ما انا كنت عنك قانعه قلت انا بسالك يمكن انك تكوني تذكرين انواتي غنت منها من حياتي دافعا قالت ظروف الزمان ما تطيع العاشقين ضيعوني غصب حبك لو هو ماني بايعة انا في دنيا يا حالي كنهها حال السجين حتى لو فكوا سراحه فيه شي ما منع جوا جاني غصب واحد وحرماني حاجته السعاده في زماني والحياه الرائعه والحين انا ام ثلاثه عند ريم وياسمين والولد اسمه على اسمك والمشاعر جايه والولاد اسمه على اسمك والمشاعر جايه على